وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة فك رقبة هي يعتق رقبة ذكرا كانت أو أنثى أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام يتيما ذا مقربة طفلا فقد أباه له به قرابه أو مسكينا ذام التربة أو فقيرا ليس له شيء يملكه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله أولئك أصحاب الميمنة أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هو الذين كفروا باياتنا المنزله على رسولنا هم اصحاب الشمال عليهم نار مقصده عليهم نار مغلقه يوم القيامه يعذبون فيها